فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك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 ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا, فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما اوريا عنهما من سواتهما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 انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها قالوا وجدنا عليها آ ب ا ء ن ا والله امرنا بها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 و ا ل إ ث موسوعه ا ل ب غ ي ا ل ن ا ب ل ل ما لم ي ن ز ل به س ل ط ا ا ن وأن تقولوا ع ل ى الله م ا ل ا ت ع ل م و ولكل ن أ م ة أجل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 ف ذوق العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون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 والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها, لا نكلف نفسا إلا وسعها اولئك أ اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 و ぜならば、この世を思い出すことは、私たちの思い出は、私 أ ちの思い出は、私たちの思い出 ن 私たちの思い出は、私たちの思い出 ا 私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا, فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أ و نرد, نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 أ و عجبتم أ ن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم, وزادكم في الخلق بسقه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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم, ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء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 وهو خير الحاكمين